قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحللا قل آ الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم عن الله تفترون